وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُ فَنَقْبُو فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ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 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّار فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالذاريات ذروا فحاماتِ وَقْر فجاراتِ يسر فَْمقَّماتِ أمرى إِ ما تُعددونَ لَ صادِقَ وَإِ